وصلى الله وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد ذكرنا فيما سباق في الجهة الاولى من بحث القبلة ان المشهور ذهب الى ان القبلتين هي عين الكعبة ولكن حدودها من تخوم الارض الى عنان السماء وذكرنا مناقشه سيدنا قدس سروه لهذا الراي ولكن ظاهر كلام السيد الامام صفحه ثلاثه وثمانين من كتاب الخلال تبني قول المشهور من أن القبلة هي الكعبة من تخوم الارض إلى عنان السماء وأن الاستقبال المطلوب هو الاستقبال الحقيقي العقلي وليس الاستقبال العرفي ومحصل كلامه قدس سره أنه قد يقال إن القبلة. هي جهة الكعبة لا نفس الكعبة والسر في ذلك أنه لا يمكن استقبال عين الكعبة للنائي بلحاظ ان مقتضى كرويه الارض ان من كان في جهه اخرى معاكسه لجهه مكه مثلا فانه لا يستطيع ان يتوجه الى عين الكعبام فلا محالة لا بد وأن, وان تكون القبلة هي الجهة وليست عين الكعبام ولكن الصحيح هو يرد على هذا القول ولكن الصحيح أن القبلة هي الكعبة بوجودها الواقعي وهو كونها من تخوم الأرض إلى عنان السماء مع كون الاستقبال حقيقيا بل فرض في كلامه ان هناك ملازمه بين مطلوبيه الاستقبال الحقيقي وبين كون القبلة هي الكعبة بوجودها الواقعي، وبيان هذه الملازمة بذكر أمور أربعة. الأمر الأول: قال ان مقتضى القاعده في موضوعات الاحكام الشرعيه ان يكون الموضوع هو المعنى العرفي مثلا موضوع موضوع الاعتصام الكر. والكور ثلاثه اشبار في ثلاثه اشبار في ثلاثه اشبار بالحد العرفي اذ ليس للشبر حد دقي او مثلا موضوع بطلان الصلاه بالتقدم على قبر المعصوم عليه السلام كون الصلاه هتكا لحرمه المعصوم بالصدق العرفي وهكذا فمقتضى القاعده أن موضوع كل حكم هو المعنى العرفي إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك فمقتضى القرينة أن يكون الموضوع هو معنى العقلي أي بالحد العقلي الدقيق وفي المقام لو لم تقم لقلنا بأن موضوع صحة الصلاة الاستقبال بالحد الأرفي بأن يصدق عليه أنه مستقبل للقبلة كما إذا علم وهو في أقصى الشمال والقبلة في أقصى الجنوب ان جهه القبلة هي الجنوب فاستقبل الجهات فإنه استقبال عرفي للكعب ولكن قامت القرين على أن الاستقبال بالحد العقلي وهي شنو القرينه قال فان استقبال الشيء بنظر العرف هو جعل الشيء في قباله بحيث يكونان متقابلين وهذا لا يصدق مع حائل في البين مثل جدار ونحوه فمن كان في بيت داخل البلد ليس في قبال شخص في بيت آخر وإن كان متحاذيين لكن لا يقال هذا في قبال هذا فلا محاله لا يراد هذا المعنى أي الاستقبال بمعنى استقبال الجهة في مثل قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فان المراد بالشطريه استقبال البيت فولي وجهك شطر المسجد الحرام والشطريه ملحوظه على نحو الطريقيه عرفان بمعنى ان المطلوب استقباله بل نفس البيت بل المراد بالاستقبال هو التسامت الحقيقي بين المصلي والكعبة بان تكون الخطوط الخارجة من مقاديم بدنه لو وقف شنو واصلها الى عين للكعبة او شاملة لها يعني خطوط محيطة بالكعبة ولو من وراء الارض يعني تخترق الارض وشنو وتصل الى الكعبه وإن لم يطلع المصلي عليهم فاذا مقتضى هذه القرينه يا سيدنا سيد عباس الرميلي مقتضى هذه القرينه أن المراد بالاستقبال أن يكون المصلي قبال عين الكعبة ولو كان فيه أقصى الآخر لكن ما أفاده وإن كان واضحا أن الصياغه الصناعيه محل تامل لأنه بهذه القرينه استكشف المعنى العرفي للاستقبال للمعنى العقلي والدقي اي ان السيد قدس سره تمسك بظهور اللافظ وهو أن الاستقبال بمعنى جعل الشيء في قباله ولا يصدق التقابل مع وجود حائل عرفا لا يصدق فالنتيجة هي أن المعنى العرفي أصلا للاستقبال هو أن يكون المصلي مقابلا للكعبه فهذا توصل للمعنى العرفي للاستقبال لا أن المعنى العرفي رفعنا ليد عنه بقرينة فما اراده قدس سره من انه ليس المراد بالاستقبال استقبال الجهه وانما المراد استقبال عين الكعبه صحيح ما اراده ولكن هذه الصياغه لم تكن صياغتان شنو صناعيه هذا الأمر الأول الذي ذكره. الأمر الثاني. إن المسامة من مطلوب المسامة. إن المسامة المطلوبة تتحقق بأحد طريقين. الطريق الاول المسامة من حيث النظر والوجه في ذلك انه اذا تطلع برا قم تشوف الجبل شيء سيدنا لو ما تشوف الجبل شنو السر انك تشوف الجبال شنو هو السر؟ شوف الجبل بعينك معنه الجبل كبير وانت تشوفه بعينك هذه صغيره شلون شنو السر؟ ها مع بقاء الكبير كبير والصغير صغيره فهو يريد يشرح السر الحين راح وذلك يقتضي بيان ما هو السر في كون الشيء البعيد وان كان كبيرا كالجبال مرئيا بجميعه في قبال الناظر تشوفه في قبالك شنو السر قال ان العدسه الواسطة في الرؤيا واقع على سطح محدب وهو الجفنين والعدسة نفسها محدبة يعني شبه الكروية ولهذا يخرج الشعاع الواسطه في الرؤيا على شكل مخروطي راسه راس الشعاع في وين عند الناظر في العدسه وقاعدته منطبعه على المنظور إليه فكلما امتد النظر تسعه القاعده فلأجل ذلك يحيط الناظر بالمنظور والرائي بالمرء وان كانا لي كبيرا فهذه مسامته من حيث النظر والطريق الثاني يا سيدنا المسامه من حيث البدان ان يكون مو بس نظرك مسامت بدنك مسامت المسامه من حيث البدان فقال قالوا شنو ان مقاديم بدن الانسان يعني الواج والصادر إن مقادمة بدن الإنسان خلقت على نحو تحديبي فالجبهة محدبة رقبة محدبة وهكذا ولهذا كانت الخطوط الخارجه عن أجزاء المقاديم غير متوازية يعني لا تكون كلها في خط واحد أو مسار واحد كالأشع الخارج عن عين الشمس فإنها تكون متشعبة ولهذا يختلف التقابل بين الانسان وبين الاجسام حقيقه ما نتكلم عن العرف كله في الحقيقه حقيقه ودقه باختلاف البعد والقرب ليش يختلف لان الخطوط الخارجه من مقدم صدر الانسان ليست متوازية بل تكون كخطي المثلث شون خطي المثلث غير شنو متوازيين, متوازيين. كلما ازداد ازداد اتساعان فإذا امتدت إلى فرسخين انت واقف وخرج من فإذا وقف الإنسان وخرج من صدره خطان تمام وامتد الخطان إلى فرسخين مثلا انطبق الخطان على جبل عظيم أمامه فقد يقع خط على قاعدة الجبل وخط الآخر على قمته فكان الجبال مقابلا حقيقة ودقة لمقاديم البداف ممتاز هذا هو الأمر الثاني يعني عرفنا أن الاستقبال هو المسامته وعرفنا ما هو المحقق لل مسامتين طبعا الطريق الاول لا شغل لنا به وهو المسامه من حيث النظار ولعله ذكره تمهيدا انما المدار على الطريق الثاني وهو المسامه من حيث البدان لانها هي المدار في الاستقبال بارك الله فيك الامر الثالث في عدم معقولية الاستقبال الحقيقي لعين الكعبة بوجودها الحسي مطلقا وبيان ذلك قال إذا كانت الكعبة المعظمة بعيدة عن المصلي فهنا موردان المورد الأول أن تكون مع بعيدة بمقدار ربع كرة الأرض او أقل فلا محاله حينئذين تصل الخطوط الخارج من مقاديم بدن المصلي تصل إلى وين إلى عين الكعبة إذا كانت المسافة البعد قليلة فان مقتضى التحديب في مقاديم البدان أن تكون الخطوط الخارجة من غير متوازيان فكلما ازدادت بعدان ازدادت اتساعان فتكون جملة منها من هذه الخطوط نافذة في الأرض الحاجب بينه وبين الكعب فإذا نفذت من هذا الحائل وصلت للكعبة وهذا هو التقابل الحقيقي العقلي المورد الثاني وهو المهم اللي ماكو شارة لو تطلع منا خطوط ما تطلع ما تروح شنو نحو الكعبة واحد فوق الأرض واحد تحت الكعبة مثلا فوق وهذا يصلي تحت بينهما مثلا 108 الكعبة شلون ها المورد الثاني من كان بعيدا أزيد مما ذكر بحيث يكون بعده عن مكة بمئة وثمانين درجة وكان واقفا في موقفين لو فرض خروج خط مستقيم من أم رأسه وامتد إلى الأرض فحينئذ في مثل هذا لا يمكن أن يصل هذا الخط إلى عين الكعبه بوجودها الحسي فكيف نعالج المسألة فلا بد في تصوير مقابله لا بد من المقابله احنا فارغنا عن انه يشترط التسامت يشترط المقابلة الحقيقيه فلا بد في تصوير المقابله للبيت المعظم من ذكر امرين وصلنا الى الامر الرابع في كلامه قال هنا امران لا بد منهما لكي تتحقق المقابله الحقيقيه أمر الاول ان الكعبه بحسب النص والفتوى والاعتبار القطعي هذا اللي ما فهمناه الاعتبار القطعي تمتد من موضعها ومن تخوم الارض الى عنان السماء وقد نقل عدم الخلاف في ذلك عن صاحب المدارك الجزء الثالث صفحة 122 وفي رواية عبد الله بن سنان اللي قرأناها أمس تمام وعن الفقيه أيضا رواية الفقيه التي قرأناها أمس بل الاعتبار هذا هو اللي بفسر الاعتبار القطعي لانه فسر النص فسر الفتوى الان جاء الى الاعتبار القطعي بل الاعتبار الجزمي يوافق ذلك ليش بعد عمومي وجوبي الاستقبال لكافه الناس اينما كانوا فإذا وجب على جميع المسلمين اينما كانوا الاستقبال ولو كانوا في القطب الشمالي وكان الاستقبال المطلوب استقبال حقيقي فمقتضى ذلك ان الله يوسع الكعبه ولا شلون من جهة أمرنا باستقبال الحقيقي ومن جهة أنت مختصر الكعبة لا تجتمعان فمقتضى ذلك أن تكون أن يكون وجود الحقيقي للكعبة من آه آه تخوم الأرض إلى عنان السماء بعش تريد وهذا هو لازم قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره هذا أمر الأول أمر الثاني إن كل بناء على سطح الأرض مثل هذه الدار مثلا إذا كانت جدرانه مستقيمة فكل جدار من محاذ لمركز الأرض وإلا لخرج عن الاستقامة طبعا مركز الأرض في مكانه في موقعه ولازم ذلك عدم الموازات بين الجدارين المتقابلين إذ ما داما مستقيمين فشنو فلا تتحقق موازات وكلما امتد ارتفاعا كانت الفرجه بينهما اكثر فاذا فرض امتدادهما الى السماء كان الاتساع بينهما اكثر لكن لما كان المتفاهم من قوله عليه السلام ان الكعبه قبله من موضعها الى السماء شنو الله فهمنا من هذا الكلام ان كلا من جدرانها كانه ممتد الى عنان السماء لا معوجا فمقتضى ذلك أن يكون الشعاع الخارج من تخوم الأرض إلى الكعبة وإلى عنان السماء كمخروط رأسه مركز الأرض وقاعدته عنان السماء ويمتد إلى ما شاء الله فإذا كان وجود الكعبه كما هو المستفاد من النصوص بمثابة مخروط رأسه في الأرض وقاعدته إلى, إلى عنان السماء ووقف المصلي في أقصى سيدنا في أقصى الأرض متجها نحو جهة كعبة مثلا جهة الجنوب فلا محالة تكون الخطوط الخارج عن مقاديم المصلي طولا مسامتة لنصف البناء والجدران المحيطة به يعني بالبيت الحرام والمسامت لا محالة يصل إلى مسامته إذا امتد، فالخطوط الخارجة عن مقاديم البدان يصل كثير منها إلى الكعبة لا الكعبة بوجودها الحسي بل الممتد إلى عنان السماء فيكون استقبال المصلي لها حقيقياً عقلياً وإن غفل عنه العامة شو تقولوا في الكلام شو تقول يا سيدنا؟ شلون صور أن الكعبة شكل مخروطي من تفهمنا هذا ها شلون هذا؟ يقول كل بنا كل بناء تخرج منها خطوط بعد مثل ما الإنسان تخرج منه خطوط هذا البناء صحيح لا ولا فهذه الآن الكعبة نفترض أن مساحتها كام؟ مساحه الكعبة نفسها ونفترض أن مساحتها مثلا خمسين متر كل جزء منها تطلع منا خطوط وكل الخطوط ما تروح بشكل متوازي تروح بالشكل شنو؟ مخروطي متناثر فمعنى الشعاع الذي ينتشر من الكعبة بشكل مخروطيين شنو؟ يشمل بقعة أوسع من الأرض نفسها يعني الشعاع الخارج من الكعبة بشكل مخروطيين يسع مساحة من السماء أوسع من الأرض نفسها فإذا وقف المصلي في جزء من الأرض ولو كان في القطب الشمالي فلا محالة بالنتيجة بالنتيجة سيتقاطع خط من الشكل المخروطي للمصلي بخط من الخط من الشكل المخروطي للكعب والكعب الى عنان السماء, عن السماء كعب الى عنان السماء قاعد يقول السماء بمقدارها فقط. بس بمقدار خمسين متر ها رواية <تصور سيده> أنا روايه انا قاعد اسوونك سيدي الامام هو قاعد يقول شلون تعترض على سيدي الامام بالنسبة للرواية ذكرت ان السماء الصدر لها ما فهم منها انه ذكرت ان تخوم الأرض أنه من ما يخالف من الكعبة، من ما تخم الأرض ما بتحلين المشكلة، حلين المشكلة هو عنان السماء، ترضوا من نفس الكعبة إلى عنان السماء وهذا كافي. مشكلة المكلف الذي هو في أدنى, في, في أدنى الأرض، في أدنى في أدنى الأرض هذا المخروط اللي يطلع منه. نعم سورة العمليات. <تصفيق> ما ما يتصل بالشعاع المخروطي الكعبة؟ كل جسم موحد بيخرج منه شعاع مخروطي مخروطي وهو الإنسان. والكعبة كذلك. المع. فبالنتيجة ما يتصلان مخروطيان. عملية رياضية. يعني سيدنا عندنا دليل يقول استقبل الكعبة أنا أشوف جهة صناعية يعني استقبل الكعبة. يقول هو ظاهر هذا الدليل بأنه كل مكلف مك يعني مك مكلف بالكعبة. بالاستقبال وحيث أنه هذا الكعبة شكل الحسين ما يحقق الشرط فنوسع نقول لا نقول التكليف هذا قاعدة عقل مشروط القدره وحيث أنه بالنسبة للفلقطب الشمالي غير قادر على استقبال الكعبة فيسقط لانه لا نوسع نوسع الكعبة محال يقول يسقط الاستقبال يسقط الاستقبال إذا كان غير محتفظ أو يصير الجهل العرفي، أما أنه أما أنه نوسع الكعبة هذا خلاف صناعة. شحنا نوسع الكعبة هو الله اللي وسعها لو إحنا. وقاعد يقول يعني بو... من تخوم الأرض عنا السماح شحنا اللي وسعناه والله. اللي لا هو يعني. التمسك إتات التمسك بالاعتبار اللي قال اعتبار عقلائده. هاي اعتبار عقلاء ما يكشف على أنه ما هو قبله هو من تخوم الأرض لا عنا السماح. بالظاهر يقول وقوع الاستقبال والاستدبار يعني على هذا التحليل. بل الظاهر وقوع الاستقبال والاستدبار للكعبه في جميع بقاع الار اينما كان المصلي أين توجه فمن صلى الى قبال البيت انت الان في مكه وتصلي قبال البيت حرام كان مستقبلا له ومستدبرا ايضا لأنك إذا لاحظت الخطوط الصادرة بل من مقاديم بدنك مقارنة بالخطوط الصادرة من عين الكعبه فبعض هذه الخطوط متدابره وبعض هذه الخطوط متقابلة ولذلك فالمصلي أينما كان هو مستقبل ومستدبر ولعل هذا سر قوله تعالى اين كنتم فثم وجه الله آه أي أخرى ايه اخرى افقوا اجل شنو فاين تولوا عفوا فاين تولوا فثم وجه الله حيث طبق في الاخبار على القبلات كقوله عليه السلام في مكاتبة محمد بن الحصين إلى عبد صالح عليه السلام كتب يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أن الله تعالى يقول وقوله الحق فأينما تولوا فثم وجه الله باب 11 من أبواب القبلة حديث أربعان سيأتي الكلام في كلامه إن شاء الله تعالى.